بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الأذكى خزي الغاشية وجود يوم خ. ليس لهم طعام إلا من ضريق يا رضي في جنة والية لا تسمع não eu vou eu com وإلى الثمان <تصفيق> وإلى الأرض كيف سفقت فبسر لا مَنْ سَاعِيَ فِرَ أَمْ قَالَ يَا نُورُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي Five, Five. Five. رب اذكر انما استموت كثيرا انني لا اود ان كيفف كل خير